وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة, وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا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 يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ ظُلْمٍ إِذْ تَوَرُّوَنَهُ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ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 قالت امرأة عمران رب إِنِّي نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إِنَّكَ أنت السميع العليم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 إِلَّا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْ هُزْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وجيها, وَجِيهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَوُ وَمِنَ الصَّالِحِينَ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 بعد ما جاءك من العلم، فقلت عَلَوْ فَقُلْتَ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا, وأنفسنا سَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ الْفَنِّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَادِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِذْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عليم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 ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم, والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم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 يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقال الطائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من بدينار لا ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا لا يؤدي اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سليل ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ النَّبِيِّنَ لَمَآ أَتَيْتُكُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَأْصُرُنَّهُ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 علي إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما, أوتي موسى وعيسى والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا من ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر أَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ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 قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَالَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ ثم قام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حي البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني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 وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى قُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا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 وَمَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمَيْنِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَمٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ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 وينهون عن المنكر ويسابعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن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 أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا وَالْدُّعَاءُ مَا عَنِتُّمْ قَلْبَنَا تِلْبَغَضًا مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ تؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عبوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور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 والله سميع عليم اذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 يُمْدِدَكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ المَلَائِكَةِ مُسَوِّيْمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَنْ نَصْبُرُ إلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة اردها السماوات والارض اعدت للمتقين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 ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات, وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم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 يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم وما محمد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 وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَىٰ عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصَعِّلُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوٰكُمْ فِي أُخْرَاهُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا فأتابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وَقَائِلَةٌ مِنْكُمْ وَقَائِلَةٌ وَقَدْ أَغْمَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ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 بُيُوتِكُم لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِن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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا هزا لو كانوا, لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويمين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 يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ وَقَدْ أَصَبَتُم مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا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 ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما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 بالبينات وبالذي قلتم فَلِمَ قتلتموهم فَلِمَ قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل قبلك جاءوا بالبينات جاءوا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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَأِضُوهُمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم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 بهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من ترخل النار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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم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 لا يؤمن بالله وما أنزل إليكم لم يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بأيات الله فمن قليلا أولا سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون.